Bambi Bambi Bambi Bambi Bambi, Bambi, بامبي Bambi, Bambi, Bambi, Bambi. The life is a game, Bambi. And I can't be a game, Bambi. The life شفت شفت سحر الحب عامل في ايه داشا حلوة حلوة حلوة زي ما تكون سمفونية حتى قلبي تجنب وبيرقص بلي بقى دسم كلام يا هو مش هو مش بشوف غير بمي بمي الهنام زغل العيني مش بشوف اهولا خدني بالقوة ورتني يا روحي السعادة كنت بحرب قال وقل لك قال وقل لك اهولا خدني بالقوة ورتني يا روحي السعادة حق اشكرك يا حبيبي ها عندك الف حق ده الهو صغنن فوق جزيرة لوحدنا والعنب طالع ورحت البحر هلا بيت صغنن فوق جزيرة لوحدنا والعنب طالع ورحت البحر هلا المهم إن كن سووا على الله بوسون غمدو يلا من الأحد تضل ما بمن بوسون غمدو يلا من الأحد تضل ما بمن